الف صلى الله على نور الصفا, الله. الله على نور الصفا. النبي ا ل ه ش م ي المصطفى النبي المصطفى. اسال الله بلوغ الامل فصلى الله, الله على نور اصطفى النبي الهاشمي المصطفى كل من قد لامنا كل قد ل في مدحه كل من قد حسبنا الله عليه وكفى الفا ص ل ل ل ه ع ل ى نور الله ص ف ا ا ف ص ل ل ل ا على نور الصفا النبي ا ل ه ش م ي المصطفى يوم يؤخذ ب ا ل ن و ا صها الترى شفيعا غير النبي المقتفى ي ا رسول الله يا خير الورى يا رسول الله يا خير الورى كن شفيعي يوم نشر الصلح فيه ف ص ل الله على نور الصفا النبي الهاشمي المصطفى